dije que a jesus, vem o outro que, المسيح أبو الرافه الذي يعزينا في كل دقاتنا يشفي المنكسر القلوب ويعطي غفران الخطايا هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب عظيمة, عظيمة وعجيبة هي أعمال أيها, أيها الرب الإله القادر على كل شيء يا رب إله إلى الأبد أحمدك <تصفيق> We'll